في إطار بناء مؤسسات الدولة الصحراوية خصت هذه الأخيرة اهتماما كبيرا بذوي الأحتياجات الخاصة التي وفرت لها مراكز طعنة باحتوائها وتتكلف برعايتها وإدماجها وتربيتها من أجل تحقيق أهدافها وهذا ما لمسناه في مركز ذوي الأحتياجات الخاصة بولاية السمارة أين قادتنا لها زيارة استطلاعية وكان في استقبالنا مدير المركز والعملين به وقد أعطونا شرحا كافيا عن مرافق المركز بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للدارة الوطنية لزيارة المركز اليوم ووضع حيزهام هذا المركز مهم طبعا المركز يتكون من ثلاث تقسام مطعم قاع استقبال ثلاث تقسام قاع السينما والراحة ودورة المياه طبعا وساحة الترفيه وعندنا خمسة وربعين طالب تراوح حمرهما بين خمس سنوات إلى خمس وثلاثين سنة. طبعا المركز يعمل لهذا إضافة إلى ساتدة يدرسون هؤلاء بنواع مختلفة وطبعا هو سائل الحمد لله ونشكر مرة ثانية لإذارة وطنية للتغطية لنصلط الضوة على الناحية البداقجية ومن المعلوم أن تحديد الأهداف بدقة يوضح طريق الأصول إليها المركز يرمز إلى التربية والإدماج والاستقلالية وهو ما يمكن تحديده من خلال ثلاث مراحل تعليمية الأولى وهي الأصعب نظرا للبيئة الجديدة التي لم يألفها المتعلم هي مرحلة التربية والتجريب التي تعنى بتعليم مبادئ أساسيات الحياة كطريقة اللبس وضرورة المحافظة على النظفة وغيرها بعد اتقان هذه المرحلة التي تظهر جليا في حياة النزلاء اليومية لينتقل المتعلم للمرحلة ما قبل الكتاب وهي المرحلة للتفريق بين الألوان والأشكال وهنا يصبح المتعلم مدركا لضروريات اللبس الجيد وتناقم ألوان وغيرها لتاتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الكتابة التي تتميد بتعليم الحروف والأرقام وكتبة الإسم الشخصي والعنوان وما إلى ذلك من البيانات المكتوبة وبهذه المراحل الثلاثة تكتمل الناحية البداقوجية لنزلاء المركز مما يسهل الحياة الطبيعية والاعتماد على الذات وإتقان أبجديات الضرورية في الحياة اليومية